Ja rasha, ja tajil Gysi, hava sbani Ja rasha, ja tajil Om lumbämna är inte det incarcerated Tänьте är inte ett arbetspl televis수 سهام الحاضر ناشباني من ضمن الحالة تعباني مغضون تشحر وخرى تباني تتهى دا يمين خسر في رعبان هبت لرايح دهشاني تنسي عجب قعود على شاني كله غرامت عشاني قدرتني الدم على رشاني قسمك شانت والحب شاني. يا نسيم روح بلغ طهوة شاني بحق من أنشى كو أنشاني زمر الأشواف هر قلاني من طفضي دمعي البلاني أنا لا لا أسلاك لو تسلاني عبني به غرامة أبلاني ملكني حواك أو خلاني var det är jag är du وصنو نور ليل نار سجعاني قلبي قل ما حب وياني ايوه بروشواغا سجعاني يبقى بربي يومياني عالم اقبل Lägg dig och ta dig Lägg dig Jag kattar i luggismen, hava Jag kattar i i